يشتبهن على بعض الناس دون بعض فان قال قائل ما الحكمة في وجود التشابه الخاص الحكمة في ذلك هو الامتحان والابتلاء ليعلم الله عز وجل من في قلبه زير ومن ليس في قلبه زير لأن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليضرب كلام الله بعضه ببعض، وأما الذي أعطاه الله السلخة بعلم فإنه يعرف كيف يتخرج من هذا المتشابه وضربنا لهذا امثله مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أيتوحى واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين يعيد المخلوقين ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى يتوه مواهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول, حين يقول ما, أصابك من ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله ومثاله فيما يتعلق برسول الله ان يتوهم واهم من قوله تعالى فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما انزل, فيما أنزل إليه طيب. هذا هذا شغل فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بكتاب الله وفيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأول فيما يتعلق بالله عز وجل أن يتوهم وهم من قوله تعالى بلدهم المسوطتان أنه ما تشفهان أيدي المخلوقين و كيف يبني هذا الوهم؟ يقول إن الله خاطبنا في القرآن بما نعلم ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي المخلوقين وهذا يقتضي أن, أن تكون يد الله مشابهة لأيدي المخلوقين مثال من خالق بكتاب الله يقول ما أصابك من حسنة فمن الله؟ وما اصابك من سيئات فمن نفسك ويقول وان تصفهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصفهم سيئه يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فبالات الاولى يقول ان ان السيئه من نفسك وبالثانيه يقول ان اصابتهم السيئه من عند الله وهذا تناقض كيف يقول مره كيف تكون الاصابه السيئه مره من عند الله ومره من عند في أنفسه فيقول هذا ايش تناقض وكذلك مثل مثلها في الايات وقد ألف الشيخ سنبيد رحمه الله كتابا سماه باب اتهام الاضطراب في آيه الكتاب اما نيزار فيما يتعلق برسول الله فهو قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من ممترين وجد تشابها ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا ولهذا أحاله على الذين يقرؤون الكتاب من قبله ثم قال فلا تكونن من المنكرين نعم موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه ان موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنه الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما جاء, وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أن له ذاتا لا تماثل لا تماثل ذوات المخلوقين لان الله ت... كما كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول <تصفيق> إذن هذه الآية مشتبه وانقسم الناس فيها إلى ثلاث فقسا قسم قالوا هي مماثلة لأيدي المخلوقين وعلتهم في ذلك إيش أن الله خاطبنا بما نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد وهؤلاء هم الممثلة والثاني قالوا ان ظاهر الآية التمثيل ولهذا يجب أن نصرفها عن ظاهره إلى أمر معنوي ونقول اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة عرفتم الثالث القسم الثالث من الناس لهذه الايه قالوا نثبت الله تعالى يديني حقيقيتين لا تماثلان عيد المخلوقين أما اثبات اليدين فلأن الله أثبتهما لنفسه وهو اعلم بنفسه منا مننا وأما كونهما لا تماثلان عيد المخلوقين فلأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا دليل سمي دليل عقلي إذا كان لله ذات لا تشبه ذات المخلوقين فليكن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين لأن الصفات تابعة للذات وكلنا يعرف أن اليد المضافة إلى الجمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلا بمجرد ما يقول الإنسان يد الأرنب يعرف أنها يد صغيرة تليق بالأرنب أو يقول يد جمل يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل فصفات كل شيء تناسب فإذا كنت أيها المعطل تثبت أن لله ذات لأنه لا أنكر أن يكون لله ذات لكفر لأن هذا جحد مطلق لكن يقول لله ذات طيب هل ترى هل تقول أنها تماثل دوات المخلوقين سيقول لا إذا أثبت صفات لا, ت... لا تماثل صفات المخلوقين لأن الكلام عن الصفات فرعا عن الكلام في الذات وهذا قياس واضح ويقولون في, ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة من فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فاضافه السيئة إلى العبد من إضافة شيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره أما إضافة الحسنة، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى، فمن ما بإضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما وبهذا يزول ما يهم الاختلاف بين الآيتين لإنفكاك الجهة. إذن إضافة السيئة للسان إضافة شيء إلى السبب، واضافتها الى الله إضافة الشيء إلى مقدره، وبينهما فرق. واذا انفكت الجهة زال التعارض لان التعارض انما يكون فيما اذا وردت الشيئان على شيء واحد اما عن فكاهه الجهة فلا تعارض واظن هذا واضح يا اخوان لكن اهل الباطن يتخذون من مثل ذلك وسيله الى الطعن في القران نعم ويقولون في المثال الثالث فيه أيضا آية أخرى يقول الله تعالى عن المكذبين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وفي آية أخرى ثم لم تكن فثنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشكين ففي الآية الأولى نفى أن يكتموا الله وفي الثانية أثبت أنهم يكتمون فيأتي إنسان وها هذا قرآن يتنقل القرآن يقول يوم تسود الوجوه ويقول ونحش المجرمين يوم عيدن زرق هذا تناقض، لكن الراس في نفس العلم يجيبون عن هذا يقول مثل يوم القيامة هل هو ساعه ساعة الجواب يوم شهر سنة مئة سنة خمسون ألف سنة تتغير الاحوال مرة أكتمون ومرة لا يكتمون مرة تكون جو سودا ومرة تكون زرقا نعم أو يحمل على أن الأزرق شديد الزرقة يميل إلى السواد فيصف أن يكون أسود أو أن يوصد بأنه أسود بهذه الاعتبار ولمهن أن الإنسان أنه فرق بين انسان يأتي بمثل من هذه المتشابهات من أجل أن يطعن فيها بتناقض بعض الهدار وبين انسان تمر عليه ويحاول أن يجمع بينه فإن الأول لا يفتح عليه ولا يوفق نجاب والثاني هو الذي يوفر ونظير هذا ما يطنطن به بعض الطلبة تجد بمجرد ما يشتبه عليه حدثان يأتي بهما على وجه ارتماس التعارض ولو أنه فكر قليلا لعرف أنه لا تعارض وهذا يرد كثيرا من بعض الطلاب يحب الإقراض في الشيء بمجرد ما يتوهم أن هناك تعارض بين حدثين أو ايتين يأتي بهما ويقول كيف كذا وكيف كدا. ما الجنب بين كذا وكذا مع أنه لو تامل اقل تاملا لعرف أنه, انه لا تنام نعم ويقولون في المثال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما انزل اليه بل هو اعلم الناس, بل بل هو أعلم الناس به واقواهم يقينا كما قال الله تعالى في نفس السوره قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله الآية المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على, فأنا علي يقين منه فأنا علي, فأنا على يقين منه ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل اكفر بهم وأعبد الله ولا يلزم من قوله فإن كنت به الآن هذه الآية من, من أصعب ما يقول إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقولون الكتاب في المقدس فيقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يشك نقول لم ي... لم يقول الله ذلك عن شك من... في رسوله وكيف يكون ذلك وهو قد قال قل يا أيها الناس في نفس الصورة إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن عبد الله لا يتوافر والمعنى إن كنتم في شك فأنا على يقين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن عبد الله لا يتوافر نعم ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ان يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم او واقعا منه ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتقبل ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من المنكرين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن شيء قد يوجه إلى إلى من لم يقع منه ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت ولا له. ولا يصد ولا يصدنك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكنن من المشركين ومن المعلوم انهم ومن المعلوم أنهم لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه لم يقع منه لم يقع منه شرك والغرض من توجيه الله إلى من لم يقع منه التنديد بالاله يعني والغرض لمن توجيه الله إلى الى من الى من لا يقع الى من لا يقع منه إلى من لا يقع منه يقل الى من لا يقع منه, من منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من منهاجهم وبهذا يزول الاشتباه واما ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذه الآية كما عرفتم أهل الزيغ يتخذون منها طعنا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم إذا ثبت الطعام لن نصح أن يكون رسولا لكن نقول إنه لا يلزم من قول إن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا ولا أن يكون واقعا من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلزم لكن إن فرد أن يكون فاسأل ولهذا فرق العلماء بين إن واذا وكلاهما شقيتان. قالوا إذا تفيد الوقوع وإن لا تفيده بل قد تأتيه.